الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا لتيهات أعمالنا أن يهدي الله خلاق بالثلاث ومن وأشهد أن لا إله إن الله رهده لا جريد له وأشهد أن محمداً ورسوله أما بعد أيها الأخوة الثلوباء قرصة صيبة في هذا اليوم أن معكم سلامه سلم أسأل الله جل وعلا جرزبني وإياكم الراحل هذا والعمل الثالث والإطلاق الثالث الله سبحانه أن يرزبني وإياكم فياكم فياكم فياكم هذا الشهر هو خير الشهور وهو قرصة عظيمة لمن بلغهم ظهريا ونعمة كبيرة لمن عدرته فمن هناك كانوا يتمنون أن يبتغهم الله رمضان وأقبل رمضان وهم إما في عجاز الأموات وإلا أنهم مرضى على الأسرة السيضاء لا يستطيعون فيها مجلنا يا أبت الله فالنغس الله رمضان وانت هي أسمي شخص وأكثر يناس واجتعي بطاعة مولاك والتفره إلى الله جبحانه بأنواع الطاعة فإن أمرك كان قصير ويقول هذا الرمضان رمضان لك بحياتي. وجاءنا أشجاؤنا في <تصفيق> سرينونها هناك لأذى أخرى قطاعة ما لتنقي على طلب لشتى إنواع我的 نتابل هؤلاء أصبركم قبل ذلك يأمر مروض ينبغي أن التسرير ذلك هو أبداً الاختيام أن مغفرة الهدود اشتركوا لها أن يكون الاختيام والخيام ميماناً واحتفاظاً ولياناً بضرورة الإكتيام وضرورة الإكتيام واحتفاءاً من أجر من الله ليس إياعاً ولا شعاً لا يكون تسميداً لا يكون اكتجاعاً من جنة جهة لابد أنك تصوم وتقوم منان واحتساب حتى يغفر لك ذنبا فبيان يوم قران السماء كما في الصحيحين حديث رواه صلى الله عنه قال ان صوم رمضان انانا واحتسابا هو غفر له رمضان هو رضا lan ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala ta'ala tak, díky nám, děkujeme, díky nám, děkujeme. Povídají všechny vaše dědinky, dědinky, dědinky, God bless you, Allah, opětělý, about okay. a uno de the first one is وطلبنا الثالثة من أحجاب طموح الثالثة وأن الأصل الثالثة الثالثة والمشروع المؤمن أن جناوة الثالثة أغلبت الثالثة الثياغة المجيزة جيساً عليك الثالثة أما لكثل جاءت قد أكثر وعليمي بحرارة لأن الأرض يطار منها ولا يمكنني أن يقوم بإمكانك تأكد مرور الدم أو مغالب الشرطة الأولوية ما يجب أن يقوم بإمكانك أن يقوم أنا لا يصح أن نقول ذلك لا لا حتى في نفس النعيم نعي أمر أو الله أن تجدك في من العار في رواه وَالَّذِينَ هُمْ آهَوُا وَمَا يَقُولُونَ مَا لَوْ أَنَّهُمْ لَأَنْتَحَبُوا عَنْهُمْ وَأَصْبَحُوا أَجَلَهُمْ عَجَبًا أَجَلًا يَعْبُدُونَ أَجَلًا اللهم ما تقول الله عليه السلام وبارك الستار لا تكونوا الطالب وارزق السلام تام اطلب اذن الله عليه آل في بنى ربنا الله أضرف العين إنما لا تضر لأن العين ليست من بلد. لا تضر خياباً من ما يفعل هذا؟ هذا ما تريني. أنا أتكلم عن هذا. أنا أتكلم عن هذا. أنا أتكلم عن هذا. أنا أتكلم Bye. <laughs> كون من أفضار الرعاة من الخارج ولا حاضع الأفضار في تحليل الدم والآجة وغير ذلك كون حيام قصر سبيل الظنية من السباة الأفضار السباة الأفضار لأن الله ويجنب že bych mohl dělat všechno, aby jsem mohl být vědět, že jsem mohl být vědět, že jsem ونحن نعمل محرم لأنه من قاطع والطيس أيضا إن العرّح ونحن أن تكون لكي هواعك الزائف وإن الزائف من الجنة بعدما نتجه للبعوات الزائف وإن الزائف ونحتاج إلى نترى الطالب المعصوم الرافض أهل أهل ذلك الذي لا يجد من دونه أحدا منقطع ولا ينظر إلى ما لا يرى ولا لا يرى ولا ano je a na abdy yani to je to na obecne na taky farz taky to je to to a أَرِبُوا الْأَرْضَ وَلِيَذْكُرُوا اللَّهَ مِنَ الْمَالَاتِ فَإِذَا ذَكَرُوا الْمَالَاتِ فَإِذَا ذَكَرُوا الْمَالَاتِ فَإِذَا ذَكَرُوا الْمَالَاتِ فَإِذَا ذَكَرُوا الْمَالَاتِ فَإِذَا ذَكَرُوا الْمَالَاتِ فَإِذَا لا إستديارك على هذا، ولا إستديارك في أمرنا، فأنا عنك نام، يعني أكل على أذني، أعرف ليلة من ليلة strength and strength if not? about the world of Záil, záil, záil,